علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة طائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغيم مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما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 المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها طائفا يترطب قال رب نجني من القوم الظالمين